Bismillahi r Qaf. Ve Al Qur'an Bal عجب أن جاء أهذر منهم. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجح بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مرير أفلم ينظروا إِلَى السَّمَاءِ فَاقْهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا ve ırıvımdıd-ni ha ve alquyndı fi ha rıvasi ve ambet-ni fi ha min kulli zırımbihirin tabcıratı Barkan, f'ambet nabihirnati ve hab al hacid, vannakul basiqatil la turlun nizid, rızq alin ibadin ve ahiy كذبت قبلهم قوم نوع وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ به نفسه وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عن اليمين وَعَنِ الشِّمَالِ قعيد.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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك وطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا فيه أنما كل كافر عريض من لا يل الخير معتد مريب من الذي جعل مع الله إله آخر فألقاه في العذاب الشديد.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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٌ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٌ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ آن ib, anıxlı ha b-salav, z-alik y-um al-kulud, l-hum ma yaşa-ıun fiha, هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقن خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب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 يوم كان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرون إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير